أكذب عليك إن قلت ما عندي علوم إلا تعالى أعطيك موجز علومي تجمعت عندي ثقافات واسلوم وعجز تغير يسنافي سنافي اسلومي لو مات من عمر التقاليد لو يوم أحس ذاك اليوم يا عناد يومي أحس بالام وهو أجيس وهموم والكون ضاق وضيقني همومي تصدق نسيت بعالمي لذة النوم واشتاق لك اشتياقي من ادري بك انك بالمهمات زي زوم وادري بك اني لانا خيتك تزومي لكن تراها كلها ضغاث وحلوم وبيك تقرالي ملامح حلومي عايش بعالم بلدة ما لها رسوم وقرب اساطير القدامة رسومي الفرس واليونان والهند والروم اسهولها قامت اتزاحم احزومي غبي رسم في لوحة الشمس ونجوم مثل الذي يجمع براد وسمومي تلقى بها الدنيا غني بس محروم وتلقى بها فقير بس محشومي وتلقى بها من علية القوم ورخوم وتلقى غراب البين فيها يحومي أعلان تكفين المعالي المرسومة قرار بجماعة ضعوف الرخومي ساس الثقافة عندهم كشخة هدوم وأنا جهلت ومعجبتني هدومي عندي من الماضي على الحاضر عزومي وخيبة أمل تمحى بقاية عزوم جوي ملبد باع عصير وغيوم متى الله اعتقلني غيومي ومشكلة لا صار لربع خصوم المشكلة لا صار ربعي خصومي هنا أودع عالم الزيف واللوم وأترك مطافيز المهبى تلومي نفاع العنزي